ان الحمد لله يا رب لك الحمد يا قامع المستكبرين يا مذلة الطغاة والمتكبرين يا ناصر المستضعفين أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير تعز من تشاء وتذل من تشاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك المنحاز إلى الضعفاء والداعي إلى العزة القعساء والباعث في أمته روح الكرامة والحريه والإباء فلما بعثني الله إذن هو القائل إن لم أكن نصرة للمستضعفين ولعنة على المستكبرين فلم بعثني الله إذن صلى الله تعالى عليه ما توالى الليل والنهار وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع بإحسان إلى يوم الدين وعلى الثائرين والأحرار الكرماء الماجدين وعلينا وعليكم معهم بفضله ومنه أجمعين عباد الله وصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه والتعرض لغضبه وأحذر نفسي لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد آمنت بالله وبما أنزل الله على مراد الله وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون لنخرجنكم وَلَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح كل جبار عنيد من وراء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 ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل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 صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط احين على ذلك وامتنا على ذلك وبعثنا بين يديك الكلمتين على ذلك وهنئنا برضوانك وقربانك وادخلنا الجنه مع القائمين بالقسط من الناس بفضلك ومنك امين قال الشعب امشي قال مش ماشي قال الشعب ارحل قال مش حارحل فكذب وصدق الشعب وقال الله وقال الله اني معكم لئن ابصرتم واستبصرتم وصابرتم وصبرتم لاكفرن عنكم جرم ذلكم ولانزعن من بينكم طاغيتكم ولاغسلن ارض مصر ولاطهرنها ارضها برها وبحرها سماءها وقاعها بماء الحرية ممزوجا بكافور دم الشهداء هذا ما قاله الله وصدقته الأحداث أين الطاغية اليوم بل أين الطاغية اليوم وأين الطاغية مذ أمس في أبو ظبي رآه من اتصل اتصالا مباشرا ينزل في المطار وبث خطابه الأكتع بثت كلمته البتراء بعد أن كان هبط في لامنجات إن شاء الله تبارك وتعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد لأنه لا يعجز الله تبارك وتعالى وإني أنا الله إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد وقد قضى الله عليه وعلى ضغمته وعلى زمرته من الخوانة والظلمة السلابين النهابين والتاكي الأعراض الكافرين بالحرمات المنتهكين لكل مقدس قضى الله عليه وعليهم بالبوار إن شاء الله تبارك وتعالى فلم يبقي لهم باقيه فصاروا دون الدون وتحت التحت فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لعائن الله عليهم أجمعين وعلى من والاهم وعلى من رق لهم وعلى من دارها عنهم وعلى من حامى عنهم, عنهم وبارك الله الأمة ومجد الله الأحرار وحمى الله بيضتنا واعلى الله شأننا ووحد فرقتنا ولما شعثنا وراءب صدعنا واعلى مقامنا واظهر عزنا واظهر امننا اللهم امين هذا ما قضى الله قال الطاغية وقال الشاعر فصدق الشاعر وكذب الطاغية قال الشاعر وقال مفتي السلطان فصدق الشاعر وكذب مفتي السلطان لان الشاعر وعى الحقيقه التي لم يعيها امثال هؤلاء من وعاظ السلاطين من الشياطين الخرساء والبكماء الحقيقه ان الشعوب لم تتغنى يوما للذكاء انما تغنت للبطوله والبطوله اليوم ايها الاخوه يشرحها الشباب والشابات يشرحوها الذين سالت بهم سيول شوارع مصر والقاهره والسويس هذه البطولة البطولة ليست في المحاولة المفضوحة الفائحة الريح في تزييف وعي أمتك وشعبك الهظيم المهضوم المظلوم المكسور ألم تسمع بأخبار عشرات المليارات التي سرقت ونهبت حتى رغيف خبز يومنا أيها الإخوة حتى رغيف عيشنا سرقوه منا لم يبق لنا باقية سبعون مليار خمسون مليار خمسة عشر مليارات ثماني مليارات ستة وعشرون مليارا شيء لا يصدق كنا نتحدث عن المليونير واصلنا نتحدث عن المالتي مليونير وبعد ذلك بدأنا نتأنس بحديث الملياردير والآن نتحدث عن ملتي ملياردير في أرض لا يجد أهلها ايها الاخوه ما يسد خلتهم ولا يكسو عورتهم ولا يشبع جوعتهم ومسغبتهم في أرض تخطر الظل على الناس قفرها في أرض ليس فيها سوائية ولا عدالة ولا مسواء إلا في الذل والفقر والقهر كلنا في القهر والذل والفقر أيها الإخوة سواء ديمقراطية هنا الديمقراطية فقط في أرض تحمي فيها أن يقال البقاء لله هل سمعتم بمثل هذا؟ هل سمعتم بمثل هذا الطغيان؟ حتى في ضغيان الأولين من المتجبرين والمتالهين لأن الطاغية يغضب أن يقال البقاء لله ولي وزراء اوقاف أيها الإخوة عُعِز إليهم لا تقل البقاء لله في أرض الإله الأغبر وراب البين وابوم الشؤم الذي لا يمر إلا على الجيف أيها الإخوة على جيف الكلاب واستجافت أمتنا تجيفت أمتنا أيها الإخوة تعفنت وقد آن له اليوم ان تتطهر بهذه الانتفاضه بهذه الحريه اليوم ليس يوم الافتاء ايها الإخوة ليس يوم الإفتاء والقول انه يوم الفعل يوم المجاده يوم الذكاء مصر عبرت الحدود بفضل الله تبارك وتعالى جاوزت القنطره مصر يا حبيبتنا مصر يا اخيتنا مصر يا خلبنا الا فعودي يا مصر قائده عودي خلبا لهذه الأمة عودي في المقدمة نحن من ورائك هذا ما انتظرناه عقودا وعقودا لأننا بغير مصر لا شأن لنا كنت في الكويت تشرفوني بالمشاركة في مؤتمر الهوية أخي الحبيب أخي الأكبر الأستاذ المفكر حقيقة الذي يوم اقتربت منه عرفت حقيقته وعرفت أنه رجل مؤيد من الله والله والله ما عرفته من قبل كذلك وأنا أدعو له في السر والعلن فادعو له في سبركم وعلانيتكم <تصفيق> الأستاذ الدكتور طارق الصيدان أمة من الناس وحده والله هو وحرمه وإخوانه وجنده المجهولون والمعلومون شيء عجيب أمة يقوم بما لا تقوم به مؤسسات وحكومات والشباب والشواب أنه بغاء الأكاديميون المتفتحون الملأ والملأوات بالمطامح والتأميلات بالفكر الحر النزيه بالفكر الإسلامي الطاهر الأبر أيها الإخوة يحدقون فيه ويأتون من كل حدب عميق من السعودية من الأمارات من عمان من مصر من الكويت من كل مكان بالألوف شرفوني بالدعوة لشاركهم في مؤتمرهم وفي آخر ليلة ضمن وثلة من هؤلاء الشباب قد يزيدون على الخمسين أو ستين أو ربما السبعين وبينهم شيخهم الفاضل الفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف ومعه تلميذه البار المفكر اللامع والأستاذ المحبوب للجماهير الدكتور محمد العوضي أكرمهم الله وجعل الأستاذ الكبير البروفسور عبد الخلفار يتحدث عن الأمة وعن مصر كأنك تسمع مصريا لا كويتيا إنه ليس حديث الكويتي العادي إنه حديث المصري وفحوى حديثه أن مصر هي القلب كانت ولا تزال وستظل القلب وقالها بكلمه رددها ولا زال يرددها الاوفياء الذين همهم بمقدار امه وليس بمقدار قطر همهم هم امه اسمها الامه العربيه ومن ثم الاسلاميه قال مصر تعتل وتمرض لكنها لا تموت لم يحدث مرة أنها ماتت مصر تستعصي على الموت مصر الخالده ومثل هؤلاء البرر من ابناء الامه العربيه يحق لهم أن يتحدثوا عن مصر وليس الممحوق سموهم اليوم حسني الممحوق أين البركة؟ اسم على غير مسمى لو سئلتم سؤالا ما هو الاسم الذي فارق مسمى من كل وجه قولوا حسني مبارك هو شيء المحق والعياذ بالله والله ما فيه حسن لا في وجهه البقراوي ولا في لسانه الذي يتخلل كما تتخلل البقرة ولا في خطابه ولا في كلامه الملحون يزعم أنه كان يأتي الأول في العربية لا يعرف شيئا من العربية أيها الإخوة كم مرة بالأمس رفع المنصوب ونصر المرفوع وصرف ما يمتنع صرفه وهو له مكتوب وتحفظه غير مرة هذا الأبله الأخرق حسني هو الشين والعياذ بالله هو الشين شين المحق الممحوق وليس المبارك لعنه الله عليه في الأولين والاخرين لعن الله عليه متتابع إلى يوم الدين يا أخي ما هذا الطاغية يقولون عنده دكتوراه ويقول أخبرنا أن لديه دكتوراه في العناد لكن لم يخبرنا أنه أخذها من من أكاديمية الغباء التي لا يلتحق بها إلا الراسبون في الثانوية العامة وقد شاهدنا شهادته في الإنترنت والفيسبوك راسب راسب راسب راسب الشهادة الحقيقية مثله بلا شكوى بجدارة يتحصل على دكتوراه في العناد من أكاديمية الغباء التي لا يلتحق بها إلا الراسبون الراسبون بجدارة في كل المواد الراسب راسب راسب راسب ويحكم ماذا؟ يحكم أرضاً ويحكم شعبا وأمة يتحدث عنها بالأمس أنها أمة أيها الإخوة من ورائها سبعة ألاف سنة من الحضارة أمة علمت العالمين الفلاطون في محاوراته يقول ما نحن حكماء اليونان أيها الإخوة إلى جانب حكماء مصر إلا كالأطفال بين يدي العلماء حكمة إغريقية؟ قياساً إلى حكماء مصر وإلهام المصريين هي حكمة طفولية هذا ما قاله أفلاطون عز علي عشت جريحاً مع إخواني المصريين ومع إخواني الأوفياء من الأمة العربية والإسلامية هذه السنة المتأخرة أقسم بالله عشت جريحاً باكي العين والقيد والقلب على مصر التي صار يقال إنها خائنة مصر متآمرة مصر كذا وكذا والمصريون كذا وكذا وأنا أعلم والله يعلم والتاريخ يعلم والصادقون يعلمون أن مصر ليست كذلك وأن المصريين ليسوا كذلك وما كانوا كذلك ومحال أن يكونوا كذلك مبارك كذلك طغمته كذلك حزبه الأخبر الالعن كذلك أما أن تكون مصر كذلك فلا والله ما كانت ولن تصير بإذن الله تبارك وتعالى وشعرت أيها الاخوه بأن المصريين استروحوا الآن ريح العز لأنهم من وجه كفروا عن ذنب نظامهم. لم يكفروا عن ذنبهم لأنهم لا ذنب لهم. المتصجون الذين كانوا يقفون إلى العريش خطوطا أيها الإخوة. ورأيناهم. رأيناهم في التلفاز غير مرة بل ألف مرة ومرة. عجوز ليس عندها عشاء أولاد وأحفادها. تأتي به تخف اليوم واليومين والثلاثة حتى يفسد تريد أن تؤثر به إخوانها الفلسطينيين في غزة المذبوحة غزة النازفة غزة المحاصرة المحروبة في الرصاص المصبوب يقال شعب مصر الخائن كيف ومتى ولذلك كان من شعاراتهم أيها الإخوة ما قد سمعتم بقولوا عنا خينين يعلنون الكفار لقد كفرنا ذنب هذا الأخبر لم نخن هو الذي خان وليطت بنا ونيطت بنا الخيانة سنمسح عاره اليوم بدماء هدائنا بهؤلاء الأماجد المعتصمين كنت أقول دائما واخواني يشهدون كنت أقول هذا الشعب نعم يسكت ويسكت ويسكت وجدري به, جدري به أحيانا يسكت لأنه شعب سبعة آلاف حضارة عنده خبرة أيها الإخوة مخزون في زيناته يعلم أن هذا يلعب ومن معه يلعبون وأن العاقب لهم أجمعين العاقبة لشعب مصري يعلم يعلم كنت أقول لهم لكن إذا ما تحرك هذا الشعب سيلقن الدنيا العجب أيها الإخوة سيريها الع... عليك كذلك يا أبو عمار وقال لي كنت أمكر هذا منك لماذا تراهن كل هذا الرهان على المصريين ويوم وقعت الواقعة وزلزلت مصر زلزالها وأخرجت مصر العالمين أبطالها أبناءها وبناتها وحدث العالمون بأخبارها وحدثت هي أخبارها جاء فقال لي صدقت يا شيخنا لقد, ر... لقد كان رهانك في المحل هذه مصر أيها الإخوة آه. هذه مصر التي أوصان بها رسول الله فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض في المنعطفات التاريخية الأكثر حراجه وحسما كانت مصر دائما تاتي لتقدم طوق الإنقاذ لهذه الأمة أيها الإخوة وتنجح مصر حيث يفشل غيرها وإن نجح غيرها فلا ينجح إلا إذا عضته مصر إلا إذا عضدته مصر إلا إذا دعمته مصر أما أن ينجح وحده حتى الشام لا تنجح وحدها لا بد أن تأتي مصر لا بد أن تأتي مصر اقرأوا التاريخ لا تكتبوا على التاريخ لا تكتبوا على الحقائق هذه مصر وقد عادت مصر بإذن الله تبارك وتعالى الآن سنرى مصر أيها الإخوة تكتحل الأعينون أعين الأمة كلها إخواني قال الأستاذ عبد الغفار الشريف حفظه الله وأبقاه وأمتع به قال وإذا استيقظت استيقظت الأمة كلها لا مستقبلنا بلا مصر والأعجب من هذا ورأى معي إخواني بين هؤلاء الطلاب المنعمين المترفين في أرض الكويت المباركة أغنياء أبناء عائلات وذوات وأكاديميون لكنهم مسلمون طاهرون همهم الأمة شيء عجيب رأيناه في الكويت شيء شيء عجبا والله العظيم لقد انفصح الأمل أمامنا علمنا أن الغدر لهذه الأمة علوف الشباب علوف الشباب والشابات علوف الشباب من الأذكياء رأينا من قياسه على الـ IQ 149 درجة أكثر من اللي العلم حول العالم 149 درجة يقود العمل الإسلامي ويحتف بعز الأمة بسم الله وبسم رسول الله أيها الإخوة وبسم أمته وحرية أمته من الإسلاميين العجيب رأينا إثنين منهم ولهم تجربة في الثورة المصرية كيف؟ ما شأن هذا الأكاديمي الشاب الذي مستقبله كله أمامه بمصر وثورة مصر ليس اهتماما مثلنا أيها الأخوة اهتماما افتراضيا عبر الإنترنت أو رمزيا عبر المنابر وعبر المقالات الصحفية هذا الاهتمام الرمزي بل اهتمام انخراطي حقيقي قد كان يمكن أن يعمد بالدم وأن يعمد الدم الشهادة راينا اثنين في حلقة واحدة أيها الاخوه كما قلت ربما بين الخمسين إلى السبعين كانوا في ميدان التحرير والله العظيم شيء لا يصدق استقلوا طائرتهم تركوا الكويت تركوا كل شيء وأنا متأكد أنهم ربما عزموا على أن يتركوا حياتهم ومستقبلهم المستقبل هناك حيث الحرية حيث يسعى أنا هكذا أنا أرى الشعب المصري أيها الاخوه يخف جميعا كل وبيده حبل والحبال كلها قد شدت شمس الحرية تخرجها من محبسها يخرجون الشمس أيها الاخوه هكذا أراهم يا ليت أن فنان يسمع كلامي هذا ويعيد إنتاجه في صورة أيها الإخوة يصوره لوحة يصور المصريين وقد أخذوا بهذه الحبال يستخرجون شمس الحرية والكرامة من محبسها أيها الإخوة لكي تبدد ظلمات الليل البهيم ليس على أرض مصر ليس في سماء مصر الضحيانة وإنما في سموات العرب، ومن ثم في فضاء الإسلام بإذن الله تعالى ولعله في فضاء العالم لعلهم هذه الثورة يتغير تاريخ العالم بإذن الله أعلم أنهم يمكرون وأعلم كما قال قبس اللعين هذا متحدث باسم إيه؟ البيت الأبيض أن لنا خططنا وعندنا استنوريهات الجاهزة نعلم هذا لكن علمنا الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لا تكذب علينا لا أحد يقول إن ما حدث في تونس تونس الخضراء تونس الحبيبة الملهمة البادئه الفاتحة بخير مفاتحة ما حدث في تونس الحبيبة كان مكرا وكان خطة لا أحد إلى الآن تواقح وتشجارأ وتجاثر على أن يفوه بهذه الكذبة لأنها كذبة وقاح أيها الإخوة كذبة نغلة بنت حرام لا أبلها حتى ولا أم لذلك لم يقولها أحد لم يتبنى أحد لم تتبنى لا أم لا أم ولا أب أيها الإخوة لكن يقال هذا في مصر يقول هذه الملايين التي قد تبلغ اليوم عشرين ثلاثين أربعين مليوناً بعض الناس يقول اليوم قد تبلغ أربعين مليوناً إن لم تبلغها اليوم غداً ستبلغها بإذن الله تعالى هؤلاء هم ضحية لعوبة خارجية وإقليمية كلام فارغ من يصدقوا على كل حال أقول كما قلت أيام حرب العراق أقول كما قلت أو أيام المقاومة العراقية للأمريكان في العراق لا بأس قولوا ما تريدون اهرفوا بما تريدون مما تعرفون وما لا تعرفون على كل حال الرهان ايها الاخوه على هؤلاء السائلين في الشوارع تسيل بهم الشوارع هؤلاء كل منهم خرج وهو يعلم لماذا خرج لم يدفع له احد ولم يوقع عليه على عقد مؤامره مع احد لذلك لن ينفع هذا الكلام هذا الكلام سينفع على المتخاذلين والمخذلين والجبناء والقاعدين والعملاء ايها الاخوه العاملين بالداخل والخارج سينفعهم هؤلاء لا تاثير لهم قاموا او قعدوا لا ننصر بهم كما لا نضر بإذن الله تبارك وتعالى الرهان على هذه الملايين هذه الملايين هي التي تصنع الحدث اليوم هي التي تجترح أيها الإخوة التاريخ تصنعه على عين الأمة في عين المكان الآن وهنا يصنع تاريخ الأمة ليس في ميدان التحرير فقط هذا رمز أيها الإخوة مكثف وإنما في مصر كلها آن لحافظ إبراهيم أن يبعث من مرقده وأن يعيد قصيدته إن شاداً وأن أعيدها صياغة أيضا وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرغ الشرق ودراته فرائد عقدي هذه مصر أنا إن قدر الإله ما ماتي لا, لا. لم يقدر ولن يقدر مصر لن تموت في الله مصر تعتل وتمرض مصر تنام مصر تسخر بجلاديها بفراعينها وقوارينها وهوامينها تسخر بهم حتى إذا جد الجد أيها الإخوة لقنتهم درسا وقامت منهم للعالمين عبره وقد فعلت وستفعل بإذن الله تعالى وسنرى ما تفرح له قلوب الأحرار والحرات الماجدات حول العالم بإذن الله تعالى أنا إن قدر إلهما ماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي صدق حافظ ابراهيم انا إن قدر إلهما ماتي لا و... وقد راينا هذا راينا حين قدر اله نومه مصر نومه الامه تخاذل مصر تخاذله الامه دهان مصر النظام المصري طبعا ساداتي خسيس داهنة الامه والان باذن الله تعالى ساعدنا بان نرى مصر تنفض عنها كما قلت لباس الذل وغبار الهول وتكسر اصفاد واغلال العبوديه والاستذلال والاستخذاء وسنرى الامه تفعل الفعل نفسه من وراء مصر وبالهام مصر ووحيها باذن الله بالهام مصر ووحيها انا انقدر اله مماتي ما لا ترى الشرق يرفع الراس بعد ما رماني رام وراح سليما عنايه الله من قديم من قديم عنايه الله جندي ابدا مصر الله تبارك وتعالى ايها الاخوه يصنع لها الله يحوطها الله يحميها الله لا يسلمها ما رماني رامن مرمني رامن وراح سليماً من قديم عناية الله جندي. جن مصر ليس في جل أمنها أيها الإخوة وليس في جيشها الذي نسأ الله تبارك وتعالى أن يسكب الروح والريحان والأمن والإيمان والصحة واليقين في قلوب قادته حتى ينحازوا إلى أمتهم وإلى شعبهم. اللهم أملأ قلوبهم رحمة وحبا وتضامنا وتعاطفا وانحيازا ونعطفا إلى شعبهم وثورته شعبهم. لحق لا إله إلا الله في هذا اليوم المبارك من هذا المكان المبارك القدس اللهم أمين وأخسئ المتآمرين وأبطل مكر المكارين في الداخل والخارج أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي تقول مصر عالسان حافظ أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا الديمقراطية الحرية في العالم كل الآن تسبح ومصر محروعة منها لماذا؟ لماذا يراج لمصر أن تحرم منها؟ أمن العدل؟ انهم يريدون الماء صفوا وان يكدر وردي امل الحق انهم يطلقون الأزد منهم وان تقيد عزدي الا فافرحي بالاساد يا مصر الاساد في الشوارع اليوم انهم بالملايين لم يعودوا مقيدين انهم بالملايين ولم يعودوا ولن يعودوا مقيدين نظر الاله لي فارشد ابنائي العلا فشدوا اي شدي قد وعدت العلا بكل ماجد من ابنائي فها هم اليوم ينجزون وعدي والله العظيم لك أن حاضر في ميدان التحرير والله لك أنه في ميدان التحرير وفي قلب الإسكندرية والسويس وغيرها وغيرها وغيرها قام هؤلاء الاماجد اليوم ينجزون وعد المجد على ضمير مصر وبلسان مصر أيها الاخوه إنهم ينجزون الوحد لا نقول إن شاء الله لأن الله قد شاء لا نقول ينجزون الوعد إن شاء الله لأنه قد شاء شاء أن ينجزوه وقد أنجزوه اراني منفعلا حقيقة لكن انفعال أيها الإخوة لست أبرأ منه لذا أريد أن أكمل خطبتي على عجل وأن أذكر ببعض الأمور أيها الإخوة تشبه أن تكون دروسا لا تستنفذ العبرة منها على كر الأيام والليالي أولا علي وعليك أخي المسلم وعليك أخت المسلمة لا أدري ما هو عنوانك ولا ما هي حيثيتك عاملا كنت محترفا طبيبا مهندسا عالما سياسيا لا أدري وربما لا يعنيني أن أدري لكن عليك أن تدري وأنا من قبل ان الله تبارك وتعالى لا يعجزه أحد ولا يخدعه أحد ولا يفوته أحد وله في تصاريفه أمره في خلقه وعباده شأن يدهش ويحير ويذهل الألباب ثلاثون سنة والله يمد له مدة حتى أيقنا الطاغية المأفون أيها الأخوان وبالمناسبة أنا اقترح أن يُعَدَّ الرجل جائزة نوبل في البلادة والبلاء والله العظيم بجدارة على مستوى زعمات العالم الرقم واحد في العالم وبلا شك دكتورال العناد من أكاديمية الغباء يستأهل صاحبها جائزه نوبل ايها الاخوه هل رأيتم الخطاب؟ اقرأوه سيميولوجيا اقرأوه علاماتيا أولا قبل أن نسمعه لفظيا لا يعنيني يا وينفخ تعرفون لماذا؟ لا ينفخ في وجه الشعب لقد ذل للشعب أمس فهمهم أكثر من زي العابدين بالأمس اربع خمس مرات يعتدى عن شهدائهم أليس كذلك؟ يتباكى لدماء شهدائهم لم يفعلها مره واحده في الخطابين الابترين السابقين بالامس قالوا له يا بليد يا بريد لابد ان تبكي شهداءهم لا نستطيع لا نستطيع ما من سد يمكن ان يوقف هذا الطوفان لا يريد لانه عنيد يقول لا يريد لانه يريد ذبح كل واحد من هؤلاء من اسبوعين وانا استذكر مقوله بيرتولد بريشت اديب الشهير ايها الاخوه الذي يقول قالوا للزعيم البرلمان لا يريد كذا وكذا قال فليحل البرلمان قلت لا هذا الزعيم نص طاغية طاغية مصر يقول فليحل الشعب ليذهب الشعب إلى حيث ايه شاء إلى حيث ألقته أبقى هنا وحدي مش البرلمان طبعا هذا في المنطق الغربي غريب أن يقال للزعيم فيقول فليحل البرلمان لا يحصل هذا لكن لدينا يقال فليحل الشعب يذهب الشعب حيث شاء بريشت لم يبلغ بخياله هذا المستوى يعني أردوغان الطيب والله اسمه على مسمى الطيب طيب الله ذكره وأيامه وطيب مستقبل أمة نبيه بأمثاله يقول له نحن بشر نحن فانون لا أحد يبقى ليس واعظا أردوغان ليس واعظا العكس سياسي ومحنك جدا ولغته بالغه التخفي ايها الاخوه لكنها مفهومة للأحرار لا يمكن تكون مفهومة لخريج أكاديمية الغباء حامل نوبل في البلاهة والتنبلة لا يمكن أن يكون فما يقول هذا ده, ده الشيخ خريج مدارس إيه قرآنية يفهم إيه ده إيه مولانا الشيخ أردوغان يمكن يقول هيك مبارك عادي لكن أردوغان يريد أن يقول له لا تكن كجد كفرعون الأول فرعون موسى هذا ما أرده أردوغان لست إلها يا مبارك يقول له يا لست إلها حتما سادموت لا تقع فيما وقع فيه جدك الأول فرعون اللعين فرعون موسى لكن هذا فرعون يبدو أنه أسوأ من فرعون موسى فرعون موسى أيها الإخوة آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل بالأمس يقول لنا بغطرس أيضا وخحة أنا لا أستنكف يعني لا أمتنع أن أستمع إلى أنت تحكي تستنكف إلى الآن أيها الأبلة تظن أن الأمر بيدك ومفاتيح تصاريف الأمور بيدك الشعب اصلا لم يعدوا ان تسمع له ولا أن تفهم عنه أدنى مطالب الشعب أن ترحل إلى جهنم أدنى مطالبه إلى حيث ألقت وبعد ذلك سيواصل الظورة المباركة كما فعل توانس العظام المجد سيواصل التنظيف المسألة ليست مسألة رئيس إنها مسألة نظام أيها الإخوة متعف من مجرم نظام أيها الإخوة لا يفقه شيئا نظام جماعة لصوص وسراق وقتل فقط ليسوا أكثر من هذا ولا أحسن من هذا فانظروا إلى حجب أيها الإخوة تصريف الله الأمور ثلاثين سنة أمهله الله ثلاثين سنة أمهله الله حتى ظن الرجل أنه يعجز ربه وانظروا كيف كانت نهايته بدات تلوح طبعا الآن هو أي طريد لا أقول يتململ إنما يتقلقل فيه أبو ظبي هناك أنا قلت حتى تسجل في أبو ظبي هو من الأمس ستبع ستبع صوره صباحا في المطار وأنا قلت حتى يكون من بي بأمس قلت لهم لن يبث الخطاب حتى يكون في أرض أخرى هو انتهى الرجل انتهى واضح أنه انتهى والآن يلعبون أي بقية لعبتهم مفضوحه فأقول أن كل من انتمى إلى حزب وتحيز إلى جماعة مثل هذه الجماعة اللعينة باسم الوطن الحزب الوطني لكل عالم لكل عمامة لكل شيخ لكل من حمله الله أمانة القلم وأمانة اللسان والخطاب أقول لهم ليكن لكم في الممحوق عبره الله يمهل ولا يهمل لا تغتر بأن الله ولي عليك الفضل يعطيك المال الحيثية الشهرة تفتح لك الأبواب المنابر لا تغتر بهذا عامل الله فقط اجعل عينك إيه؟ على الله وحده لا إله إلا هو تلهم الحق في إذن الله تبارك وتعالى ولن تحيد عنه ان شاء الله تعالى تعيش سعيدا شريفا وتموت ماجدا مكرما او شهيدا زكيا ما تحسن من هذا؟ قل هذا لكل أحد عبر هل شيء ستصبعون بعد أي أيام أو كيف جمدت كل هيئات في مصر وخارج مصر أنا متأكد سوف بالعشرات لم تكن بالمئات تطالب بمحاكمة. لا بد أن يجب أن يحاكم، لأن كل العفن سوف يظهر للناس عاد، قتل الناس في البيوت، رمي الناس من الطابق الخامس والسادس من غير محكميات، رمي أمام أولادهم، شيء لا يصدق مصر كانت وضعاً يعني غير معقول يا إخواني، هذا كله سيظهر وسوف يحاكم كل هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذه واحدة، الثانية أخص بها إخواني الدعاء والعلماء والمشائخ الذين قرحونا، قرحوا قلوبنا، ألمونا، أحزنونا. لن ادعو عليهم سادعو لهم اسال الله ان يلهمهم رشدهم اسال الله أن يعود... ان يعود بهم الى خط امتهم يحرمون التظاهر اذا صب الرصاص على غزه اذا احرق الناس ايها الاخوه بالفسفور الابيض التظاهر محرم بدعه هذه بدعه يحرمون التظاهر ايها الاخوه والصراخ والصياح والبكاء والمناشده حتى اذا ابتلينا بظالم طاغيه مثل الممسوخ محرم علينا منوع أن نفعل هذا يغضب الله يقلخ الاستقرار إذا متى يحل التظاهر في حالة واحدة انظروا الفقه. الفقه عجيب ما شاء الله هذا الفقه السلطاني المصنوع في القصور هذا لم يصنع في الشوارع انتبه ولا في المساجد هذا الفقه صنع في وصدر من القصور للجماهير لا أحد يصيح إليه لأنهم يبصقون أيها الأخوة أنا متأكد أقل شيء يبصقون على من قاله وعلى هكذا فقه فقط في حالة واحدة يسمح بالتظاهر لاستبقاء الطاغية لا بد أن تخرج جحافل الناس ليستبقوا الطاغية ليهتفوا باسمه باسم دباحهم لأن القطل لا يحب كما يقول الشاميون إلا خناقه من المحبئي خناقيهم. هذه الحالة يجوز غير هيك لا يجوز من أجل الله لا يجوز من أجل دينه لا يجوز من أجل شرف الأمة لا يجوز من أجل ضعفاء والمستدلين المهنيين لا يجوز من أجل الحريه ضد الطغيان وديتفتورية لا يجوز من أجل الذباحين الخونه يجوز يجب يجب فضيلة ما الفضائل بل واجب ما الواجبات شيء عجيب ما هؤلاء لكن ما شاء الله ميدان التحير وغيره يضج بمئات وألوف من الأزهريين برضو الشرفاء أيها الاخوه بهذه لعمائم الصغيرة البيضاء على قلنس وحمراء فيها شريبة حمراء زي الأزهري والآن سأحكي لكم قصة حرج علي أخي الحبيب الدائر الموفق الدكتور عوضي أن أحكيها قال لي احكيها أرجوك احكيها لا تضيعها احكيها للناس قولها للناس حكاها له شيخه دويدار عن شيخه الإمام حبيب قلوبنا والله الشيخ محمد الغزالي شيخ مشايخ العصر شيخ مشايخ الدعافة قدس الله سره الكريم أعلى الله مقامه فعليين أكرمه الله بصحب السيد الأنبياء والمرسلين في غير ما مفارقة اللهم عمين شيخ محمد الغزالي نصوح العالم الذي يعتز بعلمه ليس كعلم مجرد إنما كعلم أيها الإخوة محوط بالشرف وبعزة النفس ولله العزة ورسوله وللمؤمنين المؤمن عزيز فكيف العالم الذي يلهم المؤمنين ويقود جحافلهم ومسيراتهم العزة هو عنوان العزة عن لا تبحثوا في العالم إخواني وأخواتي رفقكم الله عن علم ومعلومات ان اردتموها في جوجل ابحثوا عنها علم معلومات في السديات ابحثوا عنها في العالم ابحثوا عن الصدق والصدقيه عن الشرف والعز عن المصداقيه عن انحيازه الى أمته وقضاياها هذا ما ينبغي ان تبحثوا عنه شيخ الغزالي كان في الرحيل الاول المتقدم السابق سبقا بعيدا في هذا الباب جلس في مجلس يضم جماعه من الكبار من العليا ذوي الهيئات وفيهم رجل مأفون وزير الاعلام فقال له شيخ غزالي وكان يقابله على الطاولة يا شيخ غزالي قال نعم قال ما هذه الشريبه الحمراء يعني ضرورية الشريبه الحمراء دي يسخر من عمامته الازهريه فما كان من الشيخ الرباني الذي ملأ حب الله ورسوله قلبه فليس يخشى الا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا إلا الله إلا أن بادره باخذهما الكربطه الكرفطة وقال أنت بتسأل أخناءة الحمار دي ليه من الوزير أخذه مباشرة عزة المؤمن عزة العالم نريد علماء من طراز مولانا الشيخ الغزالي قدس الله سره، يلوموننا في حبه ونلومهم في الازورار عنه وهم الملومون ولسنا بالملومين أيها الأخوة لنا ما بحثنا عن حذقات فقهية لا نريد حذقات الفقهية مايلنا منها تعبنا منها الكتب الصفراء تغصبها إن أردناها وجدناها نريد مثل هذه المواقف هذه المواقف التي تلهم أمثالنا من طلاب العلم وحملة الدعوة والقوالين بالحق والداعين الاصطراط والقصص المستقيم وأختم بالقصة الثانية وإن كنت ذكرت على هذا المنبر المبارك لكن سأذكرها مرة أخرى لأنها حقيقة ان تذكر ليس مره بل مليون مره وهذا القصه يرويها الداعي الموفق والمفكر الثائر ايضا استاذنا الدكتور محمد سليم العوى امتع الله بطول بقائه ونفى به الامه من اول ايام وهو في ميدان التحرير يخطب ويحرض ويعبر الا جزاه الله كل خير وكثر في الامه من امثاله وهو من اذكياء علماء هذه الامه حقيقة المتالقين الملتهبين حماسا واملا في عزها في غدها الموصول الشروق باذن الله بحريه مستدامه وكرامه راسخه وعز ثابت الأستاذ الدكتور محمد سيم العوى يقول قال لي الشيخ الغزالي ساحكي لك حكايه يوم ذهبنا انا والمشايخ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه رحمه واسعه وكم له من موقف ارضى به الله واسخط به الطغيان اي والله والشيخ العارف بالله محمد متول الشعراوي قدس الله سره الكريم نهني الطاغيه مهني الريس حسني مبارك بالسلامة من محاوزة الاغتيال في أديس أبابا وتعرفون شاهدنا في التلفزيون وماذا قاله الشيخ الشعراوي وبعد ذلك جاءهم رجل من مكتب الرئيس قال لهم يا مشايخ الرئيس يطلب منكم أن تنتظروا في الغرفة الفلانية جلس الشيخ جاد الحق على عليكة والشيخ الشعراوي قريبا منه وبقيت عليكة طويلة هكذا ومتد فارغة جلس الشيخ الغزالي رحمه الله عليها واسعة في جانب منها في جال بطريقته المتواضعه تواضعه طبع الرباني صبغه الهيه سبحان الله مع عزته اقصى درجات التواضع والبراءه والطفوليه فيه واعلى مقامات العز والشرف والاباء يا اخواني عجب هذا وجلس رحمة الله على ثلاثتهم وجمعنا بهم في الجنه وجاء الرئيس الممحوق مبارك وجلس في الجانب الاخر في الجانب الاخر للأريكة التي عليها مولانا الشيخ الغزالي ثم اقترب منه وتبادل بعض المجاملات ووضع يده المبارك على ركبة مولانا الشيخ غزالي يربط عليه ويقول يا شيخ غزالي اذعوا لي دان حملي تائيل كل يوم في الصباح مطلوب مني اوكل اطعم يعني سبعين مليون فما كان من الامام الرباني رضوان الله تعالى وقد ثقت هذه الكلمات الفاجرة سمعه الشريف الا ان قال بتقول ايه بتقول ايه؟ وهو قبل دقائق هنأه بالسلامة وقال كلمة قصيرة لم تترك اثرا لم يعلق عليها لا سلبا ولا اجابا كانت كلمه عادية بخلال كلمة الشعاوى التي اثارت لغطا بعيدا فالاحمق احمق يا اخواني حقيقة احمق اعاد الكلام لم يفهم ان هذه الكلمة ايه؟ جائرة خارجة عن متنكب عن الصراط ما لم يفهم خرج عليكم بالامس ينفخ في الشعب المصري ينفخ هكذا وقف ينفخ تعرفوا لماذا لا ينفخ بالشعب المسكين ينفخ في من ظل يله عليهم اعطوني فرصه اخيره انا قلت هذا تحليلي اعطوني فرصه اخيره اخاطب الشعب ساقنعهم وقال هكذا هم قالوا اذهب خلاص انتهى ارحل ارحل ابد ترحل قال قاله من هناك فقال فرصه اخيره طبعا لا يتوسل هو لا يعرف لكن فرصه اخيره له ما في فخرج مغضبا ينفخ في وجههم ولا يدري الأحمق انه ايه يراه شعبه والى الكلام كله كان فيه تنازل وتذلل للشعب اليس كذلك طيب لماذا تنفخ في البداية تعمل ليهيك وأقف ليهيك ما ضلش الله حركة بوكسر يعني فقالوا بتقول ايه اعاد انا حملي اقيل او يا شيخ غزالي مطلوب مني كل صباح اوكل سبعين مليون واذا بالشيخ الرباني عندما صعب ان تحكي هذا في مصر تحكي حكاية ليس ان تقوم به مقاما بين يدي الله رب العالمين وبين يدي هذا الطاغيه الاحماق الاحماق المطاع فقام الشيخ منتفضا على رجلي بتفكر نفسك ايه انت فاكر روحك ربنا يصرخ فيه صراخا بتفكر نفسك ايه انت فاكر روحك ربنا يا اخي انت ما تستطيعش دوكل نفسك انت يا اخي لو وجعت قاله ايه لو جات تقلبه لو جات دبانة يعني حط الضبابة لو جات دبانة على الاكلك اللي بتكله ما تقدرش تعملها حاجة فارتبك الممحوق وقال يا شيخ غزالي لا انت ما فهمتنيش انا يعني اقصد المسئولية يعني مسئول قال الشيخ غزائي ولم لم أدرك ماذا يقول الشيخ غزائي خرج عن طوري رباني رباني خشية الله في قلبه أعظم من كل شيء حرقت كل مهابة لكل أحد بل ريس بل فرعون بل طاغوت الموضوع يا مست رب العالمين الآن تنزع الله في صلاحياته يا أخي تظن أنك مطلوب منك معصوب بجبينك أن ترزق الشعب المصري والله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال لي ما أفهم عنه ما يقول قلت له مسئولية ايه المسئولية علي Ummah وكل شيء بيدي ربنا فارتبك مزيد ارتباك وقال له يا شيخ غزالي يعني في الحقيقة انت ما فهمتنيش قال له ما يهمنيش ليس المهم اني مفهمتكاش المهم انت تفهمني ما هذا العلم الرباني مش المهم اني انا افهمك المهم انت ان تفهمني يا الله لو في الامة الان الف شيء غزالي مئة مئة مئة مئة لا الله هذه الأمة لو مئة غزالي بس في مئة مليون من أصحاب بدعة وشرك وكفر وبس المظاهرات حرام وسب الطاغيه حرام والكتاب عنه حرام والخطاب عنه حرام في مئة مليون من هؤلاء علماء ومتعلمين وطلاب هذان الله وإياهم أجمعين واياكم وبعدين جلس الشيخ غزالي وقال له يا أخي يا أخي هكذا يا أخي ربنا بقول وفي السماء رزقكم وما توعدون ربنا بقول وما من دابتن الآية ربنا بقول أفرأيتم ثلاث آيات صردها عليه أفرأيتم ما تشربون الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموهم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجة فلولا تشكرون حتى الماء الذي تشربه هذا هو هكذا عذبه المستعدة بقدرة الله وتصريفه ولو شاء الله لجعله اجاجا ولا مشربه أحد فجعل يعتذر شيخ غزالي شعر يعتذر بكلام يفهم أنه أدرك خطأه وأنه وافق الشيخ يقول مولانا الشيخ غزالي ونظرت إلى الشيخين الجليلين فإذا باعلاهما سنا وهو الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قد اسند ذقنه إلى عصاه ونكس رأسه واغمض عينيه طبعا من فرط التاثر وتلمحا للمقام الذي اقام الله فيه شير غزالي وحرمه من اكيد اكيد تحسن عن نفسه يا ليتها كانت لي مقام واي مقام لا تقول لي علم ولا امامه ولا تفسير ولا شعر ولا ادب هذا هو, هذا هو كلمه موقف بين يدي طاغيه يعليك ان شاء الله يا مولانا بين يدي رب العالمين انا موقن بهذا قال واذا باعلاهما مقاما شيخ الازهر قال العلم جاد الحق رحمه الله يرحمه واسعه آه واذا به قد اسند راسه الى الكرسي واغمض عينيه تحت نظارته قال نظرت اليهما لعلهما يعينان بكلمه موقف كهرب بالكامل والري السكت وشغل السكت قال وادركت ما قمت به فوره ربانيه طبعا خرج عن طوله إلهيا ما في ادرك لو كانت بالعقل ما قالها هي مش بالعقل بالروح الروح المسبحة في الملكوت يا إخواني قال ثم قمت واستأذننا وأب الرئيس إلا أن يخرج لصحبتنا حتى يبلغنا السيارة قال فسبق إيه تقريبا الشيخ الشعراوي فجلس إلى جانب السائق واستدار الشيخ جاد الحق وفتح باب السياره من الجهة التانية وجلس وكنت أبطأهما خطوة وكنت أبطأهما خطوة شيخ الغزالي يمشي شوية, شوية يعني قال فرفقني يا الرئيس ولما اختربت لأفتح باب السيارة سبقني وأخذ باب السيارة فأخذت قد أرجوك لا تفعل يا رئيس أرجوك قال لا شيخ غزالي دم قامك كساه الله الجلالة بعد كل كلام هذا دم قامك وقلتها مرة وسأقولها رغم أنني لعنت الرجل اليوم أنا أحكي ضميري أنا هكذا سبحانه لا أدي أنا أختلف أحكي ضميري أيضا هذه الكلمة وهذا الموقف المبارك لعله ينفعه يوم يقوم الناس رب العالمين أقول ضميري لكن ما فعله القتل الذبح السرقة كله سيجزى به لكن هذا المقام أنا متأكد الله لن ينساه له أيضا قال له يا شيخ غزالي دم قامك وفتح له باب السيارة وقال له تفضل لم يحقره لم يغضب منه آه. وبدأ الشيخ غزالي يدخل وقال له إيه يا شيخ غزالي ادعي لي والله أنا بحبك قال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه رحمة واسعة وانصرفنا اوصل السائق الاول ثم الثاني وكنت ايه اخرهم في التوصيلة واتصل بي اما في نفس الليلة ربما الشاك الشيخ الدكتور سليم العوة طبعا واما في صباح اليوم التالي كل منهما يدعو لي ويقول يا شيخ غزالي لقد قمت بفريضة كفاية لم نستطع نحن ان نقوم بها طبعا كلمة مجيمة كلمة كافة التي قالها هي مبارك يطعم سبعين مليونا ينازع الله في صلاحياته لا إله إلا هو لكن لم يستطع الشيخ الشعراوي لم يستطع جاد الحق استطاعها الغزالي يقول الدكتور العوة مد الله في عمره ثم التفت إليه وضحك ضحكته الطفولية البريعة الشيخ بريء بريء الذي في قلبي عائل الثاني سر محبة العلماء الصادقين له والدعاء الكبار لأن الرجل أيها الإخوة ليس له ظاهر وباطن باطنه كظاهره لا يجامل احدا ابدا ابدا آه. لسانه ايها الاخوه مثله قلمه قلمه مثل لسانه ولسانه مثل قلبه ظاهره مثل علانيته لذلك يعني من عرفه اقترب منه احبه حبا جما وضحك طحيفته الطفوليه وقال يا محمد الدكتور محمد سيد العوى اسمع يا محمد بالله عليك لا تحكي هذه الحكايه الا بعد موتي لانني اريد ان يجعل الله ما قلت بين يدي الريس خالصاً لوجهه الكريم في موازين يوم القيامه لا أريد لا سمعة ولا الشيخ غزالي ولا خطابات هذا لوجه الله عملت لوجه الله يبقى لوجه الله بعد موتي قل لأنه ما في خلاص ما في رياح انقطع الرياح شوف الرجل العجيب قله بعد موتي لا تقوله في حياتي ها؟ رجاء ينفعني الله به ورجاء أن يذكرني من يعرفني فيدعو لي بدعوة ونحن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وبنوره وقدسه وجلاله ان مقامك يا امامنا يا شيخ غزالي في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اخلف الله علينا في مصيبتنا بهذا الشيخ خيرا منها وكثر الله في الامه من امثاله واقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آملوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني ودرس ثالث عليك أن تقوم بما ترى ان ضميرك يدفعك اليه دفعا ولا عليك من النتائج والثمار النتائج على الله تبارك وتعالى لا تقل هذه امور غير محسوبه هذه امور غير مامونه لماذا افعل ان رايت ان ضميرك يدفعك الى فعل او قول افعله وقله واترك الباقي على الله تبارك وتعالى لو كل احد تحمل مسؤوليته على هذا النحو لا نجت هذه الامه لكن أن يكع كل احد وان يجبن كل احد وان يحسب كل احد ويضرب ويجمع ويطرح ايها الاخوه نبقى دائما في مكان نراوح اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اكتب لنا العزة والنصرة والظفر والتمكين واهدنا وهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الاجل الأعلى وطاهر الأبر المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استغثت به أغث أن تغيث إخواننا وشعبنا في مصر الكنانة بغوث منك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شعثهم اللهم ارحم اعتصامهم اللهم ارحم اعتصامهم وتظاهراتهم واجعل عاقبتها إلى خير وإلى حري وإلى تمكين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادرا عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واسكب الرحمة والحنان والمحبة والعطف في قلوب الجيش أجمعين على إخوانهم الثائرين والمعتصمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبطل كيد من كادهم اللهم من كادهم فاكدهوا اللهم من اعتمر بهم فاعتمر به يا رب العالمين اللهم اجعل تدميره في تدبيره اللهم أجعل تدميرهم في تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم اجعل عز مصر بداية عز الإسلام والمسلمين وعز الأمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يايظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأخي الصلاة.